وان يميتنا عليها وان يجعلنا جنودا ذابين عنها إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى ونقول حسبنا الله, حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كان قد صدر مني في درس سابق أن نفيت العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس متربعا وكنت أقصد التربع في الحالة العادية. أما في حالة المرض بحيث لا يستطيع المسلم أن يصلي قائما، فالسنة أن يصلي متربعا. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى جالسا. وكان يجلس متربعا إلا أن هذا الحديث قد علّه الإمام النسائي رحمه الله بأحد رواته وهو أبو داود الحثري وهو من الثقات وقال النسائي رحمه الله فقد تفرد به ولا أظنه إلا خطأ لكن الخطأ من الإمام النسائي كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله فإن أبا داود الحفري قد تابعه غيره رحمه الله فالحديث صحيح ولله الحمد والمنه وعلى هذا نقول إن من كانت به عدة لا يستطيع معها أن يصلي قائما فإن صلى جارسا فليتربع لانها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن طرف من باب التشهد في الصلاة وذكرنا أن التشهد على الصحيح واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيئة صلاته, صلاته أمر به المسيئة صلاته وذكرنا فيما ذكرنا أن صيغ التشهد تعددت بتعدد, بتعدد رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن تشهد عبد الله بن مسعود هو الذي نرجحه باعتبار أنه قد علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يعلمني الصورة من القرآن هذا فيه دلالة على شدة عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم عبد الله بن مسعود هذا التشهد وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى ترجيح تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك وهو إن رجحنا صيغة التشهد التي وردت عن عبد الله بن مسعود فإن التشهد الوالد عن عمر بن الخطاب أيضا له من القوة مكانة عظيمة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما علم الصحابة هذا التشهد بحضرة جمع هائل من الصحابه رضي الله عنهم ولهذا كان كالإجماع منهم ولعل الإمام مالك رحمه الله وهو إمام متبع للأخر لعله اختار هذا التشهد لأجل هذه الحيثية وهذا الذي ذكرناه اعني ترجيح تشهد عبد الله بن مسعود لأننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود بكلتا يديه, يديه وعلمه التشهد كما قال كما, كما يعلمني الصورة من القرآن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 عبد الله بن مسعود هذا التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري أن عبد الله بن مسعود قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي السلام على على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فلما توفي صلى الله عليه وسلم صرنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وهكذا أيضا وردت الرواية أو إحدى روايات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأنه قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته على هذا نقول إن هذا أن هذه الزيادة وقول عبد الله بن مسعود كنا نقول هذا يدل على اجتماع الصحابة على هذه اللفظة دليل على مشروعيتها وأن المسلم يقول السلام على النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح قول المسلم في صلاته السلام عليك أيها النبي قالوا لأنه تشهد علمه عمر بن الخطاب الناس في خطبته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد وعد قولة عبد الله بن مسعود شذوذا منه وانفرادا منه لا يرد به قول الجماعة هذا القول أيضا قوي وله وزن واعتبار فمن ذكر تشهد عبد الله بن مسعود فبها ونعمه ومن ذكر تشهد عمر بن الخطاب بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي فبها ونعمه أيضا وتنوع التشهد يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حفظ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل أيضا على أن جملة من الأحاديث ربما رويت بالمعنى فيسقط تسقط بعض الحروف وتثبت بعض الحروف لكن الأدعية والأذكار مما لا ينبغي أن يروى بالمعنى على هذا نقول إن كل الصحابة رضي الله عنهم إنما رووا ما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا إشكال في أن ينوع المسلم من هذه الأذكار بدأنا الصلاة بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى وقد ذكرنا معاني سورة الفاتحة وما تضمنته من معاني الثناء والتعظيم لله تبارك وتعالى كذلك نختم الصلاه بالثناء والتعظيم لله تبارك وتعالى لان ربنا عظيم وهو القهار سبحانه جل وعلا الذي تذل وتخضع وتتذلل امامه كل الرقاب والله تبارك وتعالى يوصف بصفات الجلال والكمال وانه جل وعلا له المثل الاعلى كما ذكر عن نفسه سبحانه جل وعلا فلا ينبغي للمسلم أن يصدر منه في الفاظه في حق الله تبارك وتعالى ما لا ينبغي وما لا يجوز من الفاظ التنقص لذات الله تبارك وتعالى بل ينبغي ان يكون ديدان المسلم تعظيم رب العالمين والثناء عليه جل وعلا بما هو اهله وذلك هو العبادة وهو التذلل وهو التاله لله تبارك وتعالى بالحب والخضوع والانابه والاستكانه لله تبارك وتعالى فقول المسلم التحيات التحيات جمع تحيه والتحيه هي التعظيم التحيه هي التعظيم وكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحيه لهذا درج الملوك والعظماء على ان يحيون بتحيه خاصه لكن ربنا جل وعلا تصرف له جميع أنواع التحيات فكل نوع من أنواع التحيات فهو لله تبارك وتعالى واللام هنا للإستحقاء أو للاختصاص فالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له هو الذي يختص بجميع أنواع التحيات التي فيها التعظيم والتبجيل والإجلال له سبحانه جل وعلا والمعنى في قولنا التحيات لا يستحق التحيات على الإطلاق وعلى الكمال وعلى وجه الكمال إلا الله تبارك وتعالى نقول هذا إخواني حتى يستحضر المسلم معاني هذه الكلمات وهو في صلاته لا ينبغي للمسلم أن يقولها ذكرًا جاء الحث عليه وإنما ينبغي أن نستشعر هذا الأمر في أنفسنا لأننا نقف بين يدي الجبار سبحانه جل وعلا فينبغي أن نتقرب إليه بهذه التحيات وكل تحية عظيمة تصرف لله تعالى وحده سبحانه لا يشركه فيها أحد قد يقول قائل إننا نكتب عندما نكتب لي بعض المسؤولين لكم تحياتنا وتقديرنا فنقول هذا جائز لكن لا على سبيل الاختصاص والتعظيم بل على سبيل الاحترام أما على سبيل الاختصاص والتعظيم لله تبارك وتعالى فلا ينبغي أن تكون إلا لله هذه التحيات وقول المسلم الصلوات أي أن هذه الصلوات لله تبارك وتعالى عندما نقصد الصلوات عندما نقول الصلوات المقصود منها الصلوات شرعا ولغه فكل انواع الصلوات فهي لله تبارك وتعالى سواء كانت هذه الصلوات فروضا أو كانت هذه الصلوات نوافل أو كانت هذه الصلوات أدعية فلا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه هو المستحق لأن تصرف له هذه الصلوات وحده لا شريك له لا كما يفعله المشركون من أداء صلوات لغير الله تبارك وتعالى فالنصارى يصلون لمسيحهم واليهود يصلون صلاة يشركون فيها مع الله من خلقه وعباد الحجارة يصلون لهذه الحجارة وكذا عباد الشمس والأوثان وسائر أهل الملل التي لا تدين بدين الإسلام فالمسلم أسعد بهذه المنحة وهذه العطية من الله تبارك وتعالى أن جعله موحدا لا يصرف شيئا من صلاته سواء كانت هذه الصلاة بأركانها وحركاتها وهي الصلاة شرعا أم كانت الصلاة في اللغة وهي الدعاء فكل ذلك يصرف لله تبارك وتعالى وقوله في تشهده والطيبات لله الطيبات لها معنيان المعنى الأول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى والمعنى الثاني له تعلق بالعباد أما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فينبغي أن يعلم بان لله تبارك وتعالى من الأوصاف أطيبها فالله تعالى يوصف بأوصاف طيبة وله سبحانه جل وعلا من الأفعال أطيبها وله جل وعلا من الأقوال أطيبها فالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا يقبل إلا طيبا فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وأما ما يتعلق بالعبد فلله تبارك وتعالى يصرف العبد أفعاله أو أعماله القولية أو الفعلية لا يصرف لله تعالى منها إلا ما كان طيبا وللمسلم أن يستشعر هذه المسألة وهو أن لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا بما هو طيب لا ينبغي أن يتيمم ويقصد من ماله الخبيث المكتسب من الحرام فيتصدق به رجاء ان يتقرب به الى الله فان الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا ولا ينبغي للمسلم ان يقصد من اقواله لله تبارك وتعالى الا ما كان طيبا فلا يبغي للإنسان ان يمثل لله تبارك وتعالى مثال السوء وانه يدير الكفار بروشات في جهنم هذا والله مثل السوء لله تبارك وتعالى لان الذي يضع او يستعمل اسمحوا لي على التعبير البروشات إنما يستعملها تسلية والله تعالى لا يتسلى بتعذيب الكفار بل إن الله تعالى يعذب الكفار بعده ويدخل أهل الجنة برحمته إلى الجنة والله تعالى لا ينبغي أن يوصف بهذا الوصف القبيح فالمسلم إذا قال في تشهده والطيبات لله لا بد ان تكون اعماله ولا بد ان تكون اقواله كلها طيبه لله تبارك وتعالى كان الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وهذه سنة الله جل وعلا فهل نحن يا اخواني نستحضر هذا المعنى العظيم هل يستحضر منا أحد أنه إن غش في بيعه واكتسب مالا حراما ياخذه لاهله حتى يقيتهم وحتى يصرف عليهم ايستحضر أنه يتقرب إلى الله بكل شيء طيب والله كلا فانه لا يتقرب إلى الله بشيء طيب أي أحدنا عندما يجحد الأمانات ويأخذ الديون ولا يردها لأصحابها مع قدرته على ردها فيصرفها على أهله وعياله وربما عزم بها أناسا إلى مأدبة من طعام أيظن أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء طيب؟ كلا والله فان هذا من التقرب الى الله جل وعلا بالشيء الخبيث ايظن من ياتي الى المسجد ليتقرب الى الله جل وعلا بافعال واقوال عظيمه فيدخل المسجد في هيئه الكافر شعر كالمسامير ولباس ضيق يصف العوره وقد يشف عن العوره وربما يدخل المسجد وفي ظهره او على صدره اسم معظم من اسماء الكفار سواء كان لاعب كره قدم أو كان ناديا من نوادي الكفار أو كان اسم مغن من المغنين أم غير ذلك فلا أحسب أن مسلما تطاوعه نفسه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمثل هذا الفعل الذي لا يشك اثنان أنه ليس بطيب حتى لا أقول كلمة أخرى لأن الأعمال إما أن تكون طيبة وإما أن تكون غير طيبة وكذلكم الأقوال وغير الطيب إما أن يكون خبيثا وهو ضد الطيب وإما أن لا يكون طيبا ولا خبيثا والله جل وعلا لا ينبغي أن يصرف إليه أو له إلا ما هو طيب فينبغي علينا يا إخواني نستشعر هذا المعنى العظيم وأن نختار لله تبارك وتعالى فيما نتقرب به إليه إلا ما كان طيباً ولا ينبغي أن نتنازل عن هذا الطيب إلى ما ليس بخبيث ولا طيب إنه قد يقول قائل واش فيها يعني واش فيها لكن صلينا قلوا له واش فيها لكن الأفضل ما هو أن تأخذ كامل زينتك عند دخولك المسجد تطيب وان تتطيب تتقرب إلى الله جل وعلا بلباس نظيف لا أقول يعني عنده علام مسجلة وإنما أقول بلباس نظيف فالمسلم ينبغي أن يتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما هو طيب ثم إن قول المسلم في تشهده السلام عليك أيها النبي قول المصلي السلام عليك قال أهل العلم المراد بالسلام هو اسم الله جل وعلا وقد جاء ذكر هذا في القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى يقول الملك القدوس السلام فنص الله جل وعلا على أن من أسمائه السلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم إن الله هو السلام إن الله هو السلام وعلى هذا يكون معنى قول المصلي في تشهده السلام عليك أي أن الله على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ والكلاءه والعناية أي كأنك تقول يا ربي سلامك أي حفظك وكلاءتك وعنايتك بنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل معنى السلام أنه اسم مصدر من التسليم والمعنى أننا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة أننا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة قد يقول قائل هذا يتأتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو له بالسلامة من كل آفة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كي الناس رجدوا لا أريدهم أن يناموا. قلت قد يقول قائل هذا يصدق فيه حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات فكيف ندعو الله جل وعلا له بأن يسلمه من كل آفة نقول إن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة يشمل حياته ويشمل ما بعد موته وذلك بأن يسلمه يوم القيامة من أهوالها وعظائمها وتقرؤون جميعا أن الله جل وعلا يضرب السراط على جهنم ودعاء الأنبياء وقتئذ اللهم سلم اللهم سلم فليفك أحد من أن يقصد بهذا التسليم أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه من كل آفة وأن يكلأ الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنواع الكلاءه والرعاية والعناية وهذا مما يعلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمة جميعها عالمها وجاهلها صغيرها وكبيرها يسال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرات وليس مره واحده وكفى بهذه منقبه عظيمه او ان الدعاء بالتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما هو الدعاء بأن يسلم الله جل وعلا شرعه وسنته من أن تنالها معاول المخربين والمتهوكين والمتنطعين الذين يبدلون ويحرفون فكل ذلك يشمل دعاء المسلم في صلاته وفي تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهذا كله مقصود بالتسليم فينبغي للمسلم أن إذا قرأ هذا التشهد وهو دعاء وذكر عظيم لا يعلم قدره إلا من وفقه الله جل وعلا للعلم بمعانيه واستشعار ما تضمنه هذا الذكر وهذا الدعاء في آخر الصلاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي هذا الخطاب ذكرنا أن عبد الله بن مسعود قال كنا نقوله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولما مات صرنا نقول السلام على النبي لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أسلوب الخطاب في التشهد يعني قول المصلي السلام عليك أيها النبي فيه كما قال شيخ الإسلام قوة استحضار وجود النبي عليه الصلاة والسلام أمامك يعني لا بد للمسلم أن يستشعر قوة استحضار النبي صلى الله عليه وسلم أمامه حين السلام عليه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك تخاطبه وذلك يدعوك لئلا تتخلف شبرا وقيد ملة عن شرعه صلى الله عليه وسلم وسنته التي سنها لعباده لعباد الله تبارك وتعالى فالمسلم بد ان يستشعر هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماثل أمامه وبهذا لا يمكنه أن يخرج عن دينه أو عن شرعه أو عن سنته صلى الله عليه وسلم وقول المصلي السلام عليك أيها النبي أيها النبي أصلها يا أيها النبي ياء النداء تخيفا ويقال نبي ويقال نبي أما كلمة نبي فهي من النبأ وهي فعيل بمعنى فاعل أو مفعول أي أنه صلى الله عليه وسلم منبئ غيره بما اوحى الله عز وجل إليه ومنبئ عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى وقيل نبي على أصلها وأصل نبي كلمة النبوة والنبوة هي الارتفاع فيها دلالة على ارتفاع شأن النبي صلى الله عليه وسلم والحق أن اللفظ إذا دار بين معنيين واحتمل أن يكون معنى هذه اللفظه كلا المعنيين الواجب حملها على هذه على المعنيين أو على هذه المعاني لهذا نقول إن كلمة نبي إما أن تكون مهموزة وأصلها من النبأ أو أن تكون من النبوة فكل ذلك يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عليه الصلاة والسلام منبأ ومنبئ وأنه صلى الله عليه وسلم عظيم الشرف ثم قول المصلي في تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله اعلموا أن الرحمة إذا اقترنت بالمغفره والسلام أو بالمغفره أو السلام سواء كان مجتمعين أو كانت المغفرة وحدها او أو السلام صار للرحمة معنى غير المغفرة والسلام يعني إذا اجتمعت كلمة الرحمة مع كلمة المغفرة أو السلام فيكون للرحمة معنى ويكون للمغفرة والسلام معنى لهذا مظائر في اللغة وفي الشرع كاجتماع الفقير والمسكين فإن اجتمع وذكر معا فالمسكين له معنى والفقير له معنى لكن لو ذكر المسكين وحده دل على الفقير ولو ذكر الفقير وحده دل على المسكين فالرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو السلام فيكون لها معنى غير المغفرة والسلام أما إن ذكرت وحدها أو ذكرت المغفرة والسلام وحدها فكل فتكون لها معاني هذه الكلمات الثلاثة فإذا قرنت الرحمة بالمغفرة أو السلام صار المراد منها ما يحصل به المطلوب انتبه إذا اقترنت وذكرت الرحمة مع المغفرة أو السلام كان معنى طلب الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يحصل المطلوب للنبي صلى الله عليه وسلم وأما المغفرة والسلام فهو أن يحصل أو أن يصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم المرهوب واضح إخواني إذا قيل ورحمة ورحم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فهنا اجتمع السلام مع الرحمة فالمقصود بالسلام أن يزال عن النبي صلى الله عليه وسلم المرهوب وهو الآفات وحصول العذاب أو غير ذلك والمقصود بالرحمة هو حصول مقصود بطلب الرحمة هو طلب حصول المطلوب وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان وأن يكون له اللواء المحمود عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء بمعنى الإقراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له ذلك وإن ذكر معا إن ذكر السلام إن, إن ذكر السلام وحد عفوا أو الرحمة وحدها فدل جميعا على حصول المطلوب وانتفاء المرهوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل لماذا بدأنا في التشهد بالسلام قبل طلب الرحمة نقول أن القاعدة التخلية قبل حصول التحلية إذا أراد الإنسان أن يدخل في التوحيد لا بد أن يتبرأ من الشرك أولا ولا ينبغي أن يكون موحدا وهو قائم على الشرك فلن يدخل المسلم التوحيد إلا بعد أن يتبرأ من الشرك والقاعدة أن التخليه قبل التحليه، وهذه قاعدة ينبغي أن يستصحبها المسلم في تربية الجيل وهو أن يسعى لتخليته وتسليمه وتصفيته من العادات والأخلاق السيئة حتى يحل محلها الأخلاق الحسنة الطيبة ثم قول المصلي في تشهده السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته البركات جمع بركة وهي الخير الكثير الثابت وهي الخير الكثير الثابت لأن هذه الكلمة أصلها من البركة والبركة بفتح الباء الموحدة هو مجتمع الماء الكثير الثابت فلا يقال للنهر بركة وإن كان فيه ماء وإنما يقال له بركة إذا ثبت واجتمع فكذلكم البركه تطلق على الخير الكثير الثابت والبركه في الشرع هي النماء والزيادة في كل خير في كل شيء من الخير هي النماء والزياده في كل شيء من الخير والبركه في حياته صلى الله عليه وسلم التي ندعو له بها انه قد يقول قائل لماذا ندعو نحن للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركه أهو محتاج إلى دعائنا فهو صلى الله عليه وسلم مبارك وتجري على يده البركة بإذن الله تبارك وتعالى فهل يحتاج نبينا صلى الله عليه وسلم أن ندعو له بالبركة نقول نعم وهو الذي علمنا هذا وهو الذي أخذ بيد عبد الله مسعود وعلمه أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته البركة التي ندعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو ان يبارك له في عمره وفي أهله وفي طعامه وشرابه وغير ذلك وأما البركة التي ندعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته بأن يكثر النبي بأن يكثر الله جل وعلا أتباعه بعد مماته هذا في العدد وأن يكثر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتبع فيه بأن يستكثر الناس من النوافل بدل أن يتقللون منها أو بدل أن يتقللوا منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أجر كل مؤمن اهتدى بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم فأجور الأمة جميعا أعني اجور أمة الإجابة لأن الأمة أمتان أمة دعوة وأمة إجابة والمقصود بهذا الكلام هم امه الإجابة وهم الذين ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بعباداتهم ودعائهم وكثرة أفعالهم الطيبة التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل يتقرب به العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أجره لأن الدال على الخير له مثل أجر فاعله ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء وهذا الكلام يقودنا إلى مسألة كفر الكلام عليها أو كفر اقترافها من بعض من ينتسبون إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون كذلك لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم عنوانه اتباع سنته صلى الله عليه وسلم لأن كل الناس يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام والحقيقة أن المتبع أو المحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو من يتبع سنته قد درج كثير من الناس على أن يهدي ثواب عمله للنبي صلى الله عليه وسلم فيختم القرآن ويقول اللهم إني أهدي ثواب هذه الختمة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن كثيرا من الناس يرفعون أيديهم لقراءة الفاتحة وهو الذي لا يعلم عند أهل العلم ومن كان عنده أثارة من علم وسنة متبعة في هذا الباب فلياتنا به فإننا لا نعلم أن أهل العلم كانوا يختمون مجالسهم برفع الأيدي وقراءة الفاتحة جماعة أو أنهم يقولون هذه الفاتحة نهديها للنبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعض الكتاب وبعض المصنفين والمؤلفين يكتب في بداية كتابه أو بحثه أهدي هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم ولفلان وفلان وفلان, وفلان نقول اولا هذا من البدع والضلال عندما نقول الضلال ليس تكفيرا يا إخواني كما يفهمه من سقمت افهامهم ومرضت قلوبهم لاننا نقول هذا اتباعا لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل وكل بدعه ضلاله ولان الله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق الا الضلال فان كان الحق في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير سنه النبي صلى الله عليه وسلم ضلال مبين بنص كتاب الله تبارك وتعالى اقول ان هدايه او اهداء عفوا ان اهداء الثواب ثواب الاعمال والاقوال للنبي صلى الله عليه وسلم من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان ونقول لهذا المهدي أنت أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام فإن قال نعم نقول كذبت وألف كذبت فإنك لن تبلغ حب أولئك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قال لا قلنا أين؟ اهدى هؤلاء الكرام أعمالهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول أيضا إنك إن أهديت هذه الأعمال أو هذه الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك والله حرمت نفسك فقط وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كل اعمالنا الطيبة يأخذ أجرها عليه الصلاة والسلام لأنها هو لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير وهو الذي علمنا هذا الخير فإنما تحرم نفسك فقط من ثواب عملك وأقوالك فالذي ينبغي هو أن ينكف هؤلاء عن إهداء ثواب أعمالهم وأقوالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأعمال تصل نبينا صلى الله عليه وسلم وتكتب في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. فالواجب أن نسأل الله جل وعلا القبول وأن نتحرى أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالطيب من الأعمال والأقوال حتى يقبلها رب العالمين لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قول المصلي في تشهده. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قول المتشاهد السلام علينا يقال في السلام ما قيل في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بقول المصلي علينا النون هنا نون الجمع هل المقصود منه المصلي ذاته أم المقصود منه المصلون الذين نعه في مكان واحد أم المقصود منه الملائكة أم المقصود منه عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أن المقصود هو عموم الأمة لأن المسلم بعد أن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرعاه الله جل وعلا بعنايته ويكلأه سبحانه جل وعلا ودعا له بأن يسلمه من كل آفة حيا وميتا عليه الصلاة والسلام يرجع ويدعو بعموم هذه الأمة حتى ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بطاعاتهم وقرباتهم التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى ثم قوله وعلى عباد الله الصالحين هذا تعميم بعد تخصيص لانه قال اولا السلام علينا ثم قال وعلى عباد الله الصالحين والمقصود ان هذا السلام يعم كل عبد صالح سواء كان من اهل الارض ام كان من اهل السماء فيعم بني ادم انسا ويعم الجن الصالحين ويعم الملائكه ايضا والصالحون هم الذين اسمعوا للصالحين من هم الصالحون الذين نسمع كثيرا ما يقال فلان رجل صالح وفلان ولي صالح وفلان من عباد الله الصالحين من هم الصالحون الصالحون هم الذين صلحت صرائرهم وظواهرهم الصالح هو الصالح هو الذي صالح سره وصالح ظاهره وصلاح السر يكون بخلوص التوحيد لله تبارك وتعالى والإخلاص لله جل وعلا فلا يمكن أن يكون صالحا من كان يختلف الشكر ولا يمكن أن يكون صالحا من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى رياء وسمعه ولا يمكن أن يكون صالحا من أشرك مع الله جل وعلا في ربوبيته أو أشرك مع الله تعالى غيره في ألوهيته وعبادته أو أشرك مع الله جل وعلا في أسمائه وصفاته فالصالح هو الذي صلحت سريرته بأن كان مخلصا لله تبارك وتعالى وأما صلاح هذا صلاح السر أو السرائر وأما صلاح الظاهر فلا يكون إلا بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل من كان صالحا في سره لكن أعماله لا توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بصالح ولا يكون من عباد الله الصالحين حتى يكون صالحا سرا في سره أو في سريرته عفوا ويكون صالحا في علانيته وظاهره ولا يتأتى ذلك إلا بأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى ومتبعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلو رأينا رجلا يتحرى الإخلاص ولا يتقرب إلا, إلا إلى الله جل وعلا بأعماله وأقواله لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة ولا يلتفت إلى غير الله جل وعلا في عبادته نقول هذا قد حقق شرط الإخلاص، ولكن أن يتحقق له شرط الصلاح إلا بأن يجمع مع شرط الإخلاص المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الله جل وعلا يتقبل من عباده المتقين بأن عبادة المتقين اشتملت على الإخلاص وعلى المتابعة. بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قول المسلم في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله الشهادة يا إخواني هي الخبر القاطع الشهادة هي الخبر القاطع فهي أبلغ من مجرد الخبر لو قيل له لو قيل لك فلان أنا أخبرك بما وقع أو قال لك أنا أشهد لك بما وقع فالشاهد قد قطع بما أخبر لأنه عاين أو رأى أو أنه تلبس بما يحكيه ويقصه من الأخبار أما المخبر فليس من اللازم أن يكون قد شاهد ما يخبر به لهذا كانت الشهادة هي الخبر القاطع ويخطئ كثير من الناس عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا خطأ لأن أنة لا تدخل في هذا الباب والصحيح أن يقول أشهد أن باسكان النون وإعرابها هي أن المخففة من الثقيلة ولا إله إلا الله جملة لا إله إلا الله في محل رفع خبرها واين اسمها اسمها قال اهل العلم وضمير الشعر وهو مستتر او محذوف وجوبا وهذه الكلمه اخواني هي كلمه التوحيد ومعناها لا معبود حق الا الله تبارك وتعالى الالهه كثيره كل يعبد إلها عباد الشمس يعبدون إلههم الشمس وعباد البقر إلههم البقر والنصارى إلههم المسيح وروح القدس فكل يعبد إلها لكن المعبود حقا هو الله جل وعلا وعلى هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناها لا رب سواه أو لا خالق غيره لأن كل الناس مشركهم ومؤمنهم وموحدهم كلهم يعلم بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده قال الله تعالى عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله فكل الناس يعلم أن الله هو الخالق وأنه هو الرب لكن عبدوا مع ذلك غير الله جل وعلا وقالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفا فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وهي كلمة التوحيد التي لا ينعقد إسلام إلا بها فلو أن رجلا لقي الله جل وعلا ولم ينطق بهذه الكلمة ليس لأجل الخرس وإنما لم ينطق بها استنكافا مع اعتقاده ما تضمنتها في قلبه فإنها لد لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى والواجب أن يتواطأ قول اللسان مع قول القلب وأن يعتقد القلب ما يتلفظ به اللسان هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله جل وعلا الخلق وأرسل الرسل وكل الأنبياء دعوا إلى هذا التوحيد العظيم وهو توحيد الألوهية نسب وسمي بالألوهية نسبة إلى الله جل وعلا ويقال توحيد العبادة وهو معنى المترادف وذلك نسبة إلى فعل العباد وأنهم يوحدون في عبادتهم ربهم جل وعلا فلا يصرفون شيئا لغير الله تبارك وتعالى في عبادتها قول هذا التوحيد الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل وأنزل الكتب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالله تبارك وتعالى بعث كل الأنبياء وأنزل الرسل وخلق الخلق لاجل هذا وهو أن يعبدوه سبحانه جل وعلا وحده قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن حقيقة وجودنا وسبب وجودنا هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ليس الصعود إلى القمر أو اكتشاف الجراثيم أو الغوص في أحوال الإلكترونات أو الغوص في خبايا النوات هذا علم يحتاجه المسلمون لا على الاعيان وإنما على الكفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقين ولهذا ينبغي أن يكف أناس عن دعوة المسلمين جميعا إلى الاشتغال بعلوم الكون فإن هذا يا لخواص الناس لا على سبيل التعيين وإنما على سبيل الكفاية إن احتاج المسلمون إلى ذلك أما الواجب الذي ينبغي أن يدعى له عامة الناس وسائرهم هو أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يعبد الله جل وعلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث في هذا يحتاج إلى أن يتكفل علماء الأمة بتعليم الناس هذا الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قول المصلي وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وكلمة عبده أي العابد لله تبارك وتعالى وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ليست له شركة مع الله جل وعلا قط لا يشارك الله جل وعلا في شيء لا في ملكوته ولا في الوهيه ولا في أسمائه وصفاته إنما هو بشر كسائر البشر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وامي عليه الصلاة والسلام هذا الرحمة المسداه والنعمه المهداه إنما هو بشر كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم مثلنا لا يتميز عنا إلا بهذه النبوة والرسالة وبما جبله الله عز وجل عليه من العبادة القوية والأخلاق العظيمة التي نوه الله جل وعلا به أو نوه الله عز وجل بها. حيث قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أق ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أنا التبع إن إلا ما يوحى إلي فنهى النبي فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أن يكون له خزائن الأرض أو أنه يتصرف في الأرض أو أنه يعلم الغيب أو أنه ليس كسائر البشر بل قال إنما هو نبي يتبع ما اوحاه الله عز وجل إليه وقال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد الاجد من دونه ملتحدا فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقر ويعترف بأنه لا ينجيه ولا يعيذه ولا يخلصه إن داهمه خطر إلا رب العالمين تبارك وتعالى فهو يقر بهذا أنه نبي وأنه بشر كسائر البشر صلى الله عليه وسلم وعلم من هذين الوصفين وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم ب ووصفه بالرسالة عليه الصلاة والسلام تبين منه ضلال طائفتين ضلة في النبي صلى الله عليه وسلم وأصابهم الضلال الطائفة الأولى ظنت أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية فعظموه فوق مرتبته صلى الله عليه وسلم واعطوه وصف الربوبيه بل ان بعضهم تقشعر يقشعر جلده وتلين نفسه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون له مثل ذلك إذا ذكر الله جل وعلا هذا عنوان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فوق تعظيم الله تبارك وتعالى ولهذا قال القائل في قصيدته التي جعلها لمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال مبالغا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن علمك قال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فان هذا الناظم الذي كتب ليمدح النبي صلى الله عليه وسلم إنما كتب ليجعل, ليجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبة في الربوبية وذلك بأن جعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من علومه علم اللوح المحفوظ الذي اختص الله جل وعلا بعلمه نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا موحدين وأن يوفقنا لأن نكون عباد الله صالحين أن نكون مخلصين لله تبارك وتعالى في أعمالنا وفي أقوالنا وأن نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحيا لأجلها ونعيش لأجلها ونموت لأجلها نسأل الله أن يثبتني وإياكم على هذه a słuchaj,